يا ربي عبدك دعاك اليوم تغفر له ومن ذنوبه إلهي تجعله محلول فيما سرحل كور في أرض عذل فيما عركه ظالمة فيها الهدف مجهول يا ربي عبدك دعاك اليوم تغفر له ومن ذنوبه إلهي تجعل محلول فيما سرحل قرن في أرض عوذلا فيما عركا ولم فيها الهدف مجهول حملة كبيرة معفاة بالجملة وطقوم عديدة عليها كمن فر مرسل لكن محمد يخلل المصعب سهلة والموت حامي يحلق فوقهم ميجا قالوا له احذر وقال اليوم ذا حلا بنا جزل خصمي قاتل ويا مقتول طبع المنايا تجي في ساعة الغفلة لكن قدر والقدر من ربنا مفضو قالوا له احذر وقال اليوم ذا حلا بنا جزل خصمي قاتل ويا مقتول طبع المنايا تجي في ساعة الغفلة لكن قدر والقدر من ربنا مفضوظ محمد المجد شل المجد لكل سيف الشهامة بيده دائما مسلول شامخ براسه فيما تلحق ذلا محمد العوسجي أصيل وابن صور خليت خصمك معك مذهول في ذهل خليت اسمه في التاريخ شيء مجهول مفروض كل النساء بالصوت تحجر لا شاهد منه على دينه صغر مقتول استودع الله قبره والجسد حلا في روض جنه فسيح عرضها وطول